إلى أن قال المؤلف رحمه الله ومنها هنا من المرجحات من المرجحات أول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله فإن فعت أصلحوا بينهما بالعدل وأقصفوا إن الله يحب المقصفين هذا. من المرجحات التي تدل على أن الذين وصفوا بالإيمان للإسلام دون الإيمان أنهم ليسوا منافقين وإنما, وإنما هم وعفاء الإيمان أن الله تعالى أثبث المؤمنين للطائفتين المتقاتلتين أثبث الإيمان للطائفتين المتقاتلتين ومن عمو أن القتال تسق معصية لا يجز القتال القتال المؤمن الأخير العين طائفة ثاني من مسلف أصلحوا بهم فإن بقت على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفعل إلى أمر الله ولكن ال... الذي يقاتل إن كان إذا كان متعول فهذا إذا كان متعول كان يظهر له أن إن أحد الطائفتين معه الحق هذين عليهن يقاتلون حملًا بلا أيه وإن طائفة ثاني مسلف فقاتل الذي تبغي من طائفة من اقتتلوا فاصلحوا بينهم فإن بغتتهم على الأخرى فقاتل الله كتابين. فقد وصفه الله بالإيمان والأخوة وأمرنا بالساحبينهم مع كونهم يقتتلون ولقتال فسق ومعصية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضة اللقاب بعض, بعض. فالقتال بين المسلمين الأعمال الكفرية من الفسق والمعاصي ومع ذلك اثبت لهم الإيمان فدل على أن العاصي والفاسق يسمى مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان ولا يخذ مجايرة في والإيمان. نعم. فلما شاعت الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث فيهم وبيّنوا ما في القرآن من الرد عليهم ظهرت بدعتهم في العام. إيش؟ وظهرت. كذا بدون ما هو عندك؟ عندك فلما شاعت. فلما شاعت الأمة في أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهم وبيّنوا ما في القرآن من الرد عليهم. ظهرت بدعتهم في العام هنا في وعو، ولد. قال في طف. تكلمت الصحابة فيهم بدون وعو في النسخات. فلما شعرت أمها الخاج تكلمت وتكلمت عندك بالوعو. هنا النسخة الثانية بدون وعو. قال في نسخة تكلمت. في النسخة ظهرت. قال في نسخة بدون نعم. في نسخة. طيب الأمر صحيح نعم. فجاء بعدهم المعتدلون الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال واتباعهم ما تقالوا لما اشتعل في امهم الخوارج تكلم الصحابة فيهم وفينوا بدعتهم وحذروا الناس منهم وروع عن النبي صلى الله عليه وسلم سبقا من الحديث الخوارج كلها صحيحه فيهم عشرة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم. في خلاف الأحاديث القدرية فإنها ضعيفة. رفضوها ضعيف ووقفوها أصح. ففبدعة الخوارج أول بدعة ظهورا ظهرت في آخر عهد في عهد الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة المعترضة. صارت بدعة المعتزلة فلي بدعة الخوارج في الظهور أيهما أصفر إذا خوارج أولا فظهرت بدعة الخوارج بعدما قتل رضي الله عنه فظهرت في أوائل أهل التابعين في أوائل وسببها أن أن الحسن البصري تابع ذي له ذي له حلقة يدرس جلس فانشق فجاء رجل فسأل الحسن البصري عن العاصي وعلى الفاسق أجابه وكان في حلقته عمرو بن عبيد وصل معذق وصل معطف فاعترب فاعترب على الشيخين واعترب راسد معطف قال لا أقول مؤمن ولا أقول كافر ثم جلس في حلقة مستقلة واعتزل حلقة شيخ الحسن البصري ومن ذلك في الوقت ثم معتزلة قيل أولئك المعتزلة لأن اعتزلوا حلقة شيخهم الحسن البصري ومن هنا ظهرت كتاك المعتزلة فخالف شيخه وقال إن العاصي لا مؤمن ولا كافر قال بتخريده في الناق نعم فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال واتباعهما فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين هذا مذهب المعتزلة المعتزل المعتزلة قالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج يوافقون الخوارج في أي شيء في تخليد العاصي بالنار في الآخر أما في الدنيا فهم يخالفون فالخوارج يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر والمعتزل يقول خرج من الإيمان ولم يتخل في الكفر وصار في منزل بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ما لا يسمى يقول فاسق لن نسميه كافر ولا نسميه فاسق في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الأوقف ما في منزلة بين الأوقف هم مؤمن ولا كافر هم, هم الآن اختلقوا من عند فصل المنزلة بين المنزلتين قالوا لا نسميه لا مؤمن ولا كافر نعم وأنشروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وَأَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِّنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَهَا هذا مشترك هذا انكر الشفاعة مشترك بين معتزله وبين الصوت. كلهم انكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كبال من أمته وقالوا إن العاصي من في النار لا شفاعة له واستدلوا بالآيات التي جاءت في الكفة. فما تنفعهم شفاعة الشفعين هذه الآية في من قبلها يأتي أم الله ولا قوة ولا ما لغظالمين من حميمين ولا شيعيط هذي كفار حملوها على المؤمنين فقالوا لا ليس لهم نصيب الشباعة ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها أبدا فالعاصي كان كافر سواء بسواء. الزاني والسارق وشارق القمر وكافر كلهم مخلدون في النار ولا يمكن أن يشفع فيه أحد ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها مع أن الحديث في إخراج العصاة الموحدين متواثرة بلغ حد التواثر ومع ذلك الكفر صوره متزبه فانكر عليهم السنة وصاحبهم وبدعوهم وضللوهم وفسقوهم وقد كيف تنكرون النصوص متواترة متواتره بلغ حد التواتر لا حصر لها سواء النبي يصل يشفع اربع شفاعات والانبياء يشفعون والبركه يشفعون والشاده يشفعون الا فاتشفعوا فكيف كيف كيف تنكرون الشفاعة وهي ورصوصها متواتره نعم. وقالوا من الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم والشقي نوعا كافر وفاسق ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا نعم قالوا المعفزين عن الناس رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم من هو السعيد الذي لا يعذب المؤمن الموحد الذي أتى الوجوة كفرة المحظمة والشقي نوعان، مبنى واحد. كافر حساب فعل الكفر، حساب الكفر وما تعاطفه. والثاني فاسق، وهو ايش المؤمن العاص. هذا قالوا الشقي، شقي كالكافر. ما الفرق بينه وبين كافر؟ ولا ولموا الخوارج على تسمية الكفر. والخوارج قالوا الشقي الشقي نوع واحد كافر. الشقي هو الكافر والكافر عندهم الذي أثر الكفر والذي أثر بالمعصير سواء بسواء لا فالشقي شوع واحد العاصي والكافر والمعتزل قال الشقي لوعاه كافر وفاسق والمؤسس للمذهب هو واصل بن العطاء وعمر بن عبيد كان عمر بن عبيد هذا زاهد في الدنيا لكن بسلق الكلام في صفات الله عز وجل وكذلك واصل بالعطاء كانوا في الحلقة في حلقة الحزن البصري كانوا طلبة برسول ولكن في بهالعراء السيئة كان واصل بالعطاء الغزال فسيح جدا عند قوة بالخطابة والأسلوب تصريف الكلام حتى يخطب الخطوة الطويلة لا يتلعتها ساعتين ثلاثة إلا أنها في لسله لفها لفها الراء فصاحة صار يتجنب الراء لخطوة الطويلة يأتي بخطوة طويلة ليس في الراء حتى لا يتبين لفها فيه لفها فيه فقيل له مرة قل أمر الأمير بحفر البعر في قارعة الطريق هذه كلها في الراء أمر الأمير بحفر البئر في قرية فريد. قال أو عزل بقلب القلب في الجادة. أتعدل المعنى ولا فرادة؟ أو عزل قائد بقلب القلب في الجادة. وهكذا يرد خطبه الطويلة ليس فيها راع. ولكنه ابتلي ب... ب بهذا الاعتقاد الفاسد. وهذا هو المؤسس لمذهب المعتزلة. هو عمرو بن عبيد. أصله مذهب المعتزلة. هو القول المؤمن العاصي يخرج من دائرة الإيمان في الدنيا ويخلل في النار صلى الله عليه وسلم نعم وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج فيقال لهم كما أنهم قسم الآن سبق الرد على الخوارج أمس كله في الرد الخوارج الآن سيرد على المعتزلة وهؤلاء يرد عليهم بمثل إيش؟ بمثل ما ردوا به على الخوالج ردوا به الضمير يعود لأيش لا الأحسن بمثل ما رد به على الخوالج إذا كان يريد أهل السنة لكن أهل السنة معروف الأهل. الشيخ تكلم بلسان أهل السنة نسخة عندهم ردوا به وهؤلاء يرد عليهم هؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على الخوارج. على ما رد به. مثل ما رد به على الخوارج. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على الخوارج. يقال له. يقال لهم كما أنهم قسم الناس إلى مؤمن الله ذمده. كما أنهم قسموا. كما أنهم قسم الناس إلى مؤمن الله ذمده. وكافر الله حسنة له الضمير عد caused لمن في الخوالي كما أنهم أي الخوالي قصم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر الله حسنة له المؤمن الذي لا ذنب له هو المؤمن البطير والكافر الذي لا حسنة له هو الكافر والعاص نعم كما أنهم قتم الناس الى مؤمن لا ذنب له وكافر الله حسنة له قسمتم الناس الى مؤمن لا ذنب له والى كافر وفاسق لا حسنه قسمتم الضمير يعود الى من ايه المعتزله قسمتم اي عليهم المعتزله الناس الى مؤمن لا ذنب له وهو مطيع والى كافر وفاسق لا حسنه له الكافر معروف والفاسق هو المؤمن لكن كل الفاسق لا كما الكافر لا حسنه له. فعلوا الفاسق مثله مثل كافر والفاسق مؤمن له حسنات عند أهل الحق لكن عند المعتز ليس له حسنات. نعم. فلو كانت حسنات هذا كلها حاضضة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحبة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرسل. هذا هذا الرد الأول. الرد الأول نقول للمعتزلة. لو كانت حسنة العاصي هذا أضمني عود إلى من العاصي متكب الكبيرة لو كان حسنات العاصي متكب الكبيرة حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحرقة بالقتل والاسترقاق كما يستحق المسد لو كان العاصي إذا فعل الزاني أو السارق أو الخمر أو المرابي تحبط عمله تحبط اعماله وصر كافر كما تقول و... ولا وليس له ليس له حسنات يستحق المعارضة المحظة في القتل يقتل ويسترق كما أن الكافر يقتل ويسترق المؤمنين إذا قاتل الكفار يقتلونهم ويسترقونهم إذا صار أسرى بأعيدهم فلمن مخير بين القتل والاسترقاء والمفاداة فهذا المؤمن العاصي الذي تقول معتزلة إنه لا حسنة له لو كان وأنه أعمال حابطة ثلاثة عمل الحابطة يستحق أن يعادى معادة كامة كالفاق ويقتل ويسرق لكن النصوص دلت على أنه يعامل معروف المؤمنين نعم فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعادة المحظة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. فإن هذا عن العاصي الكبيرة. الله دينه أظهر دين الإسلام مؤمن جسعت العاصي صار قسمون قناع. أنا مؤمن بالله ورسوله وملائكته ورسوله رسول الله ورسوله. هو أظهر دينه. وين تسبين الإسلام بخلاف الكافر. المؤمن ولو كان عاصي. عاصي يعقو والديه أو يقطع رحمة أو يعقل للشوى يظهدون أنا مسلم أنا مؤمن يصلي ويصوم هل يظهر دينا بخلاف الكافر نعم وقد قال الله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فَجَعَلَ مَا دُونَ الشِّرْكِ مُعَلَّقًا بِمَشِيئَتِهِ يعني الآية هذه فيها رد على المعتزلة واجه الرد من الآية إن الله لا يغفر وشك به ويغفر ما دون ذلك ربا يشاء أن الله خص وعلق خص خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة فجعل ما دون ذلك شرك معلق بالمشيئة خص الشرك بأنه لا يوقف. وعلق يغفر المشيئة فدل على أن العاصي تحت المشيئة لمدر الشكل فهو تحت المشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإذا عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله كما دلت على ذلك النصوص، نعم ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فالنتائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره لا يجوز أن يحمل هذا للثائب تعود الى ايش تعود الى الحكم الذي دلت عليه الآية الصادق إن الله لا قوه الا بشكه وهو اكبر من لا يجوز أن يحمل هذا على الثائب طريق القائل ان هذه إن الله لا قوه الا بشكه على الثائب لا لماذا لأن الثائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره التوبة تجب ما قبلا سواء كانت الشرك أو الشرك من تاب من الشرك قبري الله توبته من تاب من الزنا أو السرقة أو الربا الله توبته والآية فرقت فرقت بين الشرك وبين غيره. إن الله لا أقوى واشتكبه وياكُر مجلس ن bastards فدل على أن هذين يتِغير التائبين هذه الآية لأن الله أقُّر بهم في غير التائبين لماذا لأن الله تعالى فرق بين الشرك وغيره. تخص الشرك لأنه لا يفرق. وعلق ما دونه مثلما شئت. أما التوبة فإنها تجب ما قبلها أي فعل. توبة من الشرك، من الكفر، من الإفاعة، من الزنا، من السر. المهم إذا كانت توبة نصوح وإذا توبة نصوح جاء التائب بشروطها تذكر توبة لله وأقل عاراً بعصية. وندم على ما مضى وعزم على عدم العود إليها ورد المظلمة إلى أهلها وكانت ثوبة قبل الموت وقبلت العشر سمار في أفخر الزمان هذه مقبولة من كل شخص حتى حتى المثلثة النصارى الذين عيش قالوا من الله ثالث ثلاثة عرض الله عليهم التوبة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم قال بعد ذلك أفلا الله ويستغفرون عرض عليهم التوبة فدل على أن هذه الآية في غير التائبي إخرف آية الزمر فإنها في آية في التائبي كما سيرت المؤلف رحمه الله يقول تعالى قل يا عبدي الذين أصرفوا على أفسهم لا تقرأتهم من رحمة الله إن الله يطلب الظنوب جميعا هذه في التائبي أجمع العلم على أنها في التائبي لأن الله عمّ وأطرق عمّ عمّ إن الله يطلب الظنوب جميعا أي دم كفر شرك جفاق عم عام عما ما أطلق ولم خص ولم قيد فدل على أنها في التائبين فآية الزمر في التائبين وآية النساء في غير التائبين إن الله لا أقول الشكبين هذه في غير التائبين هذه آية النساء في موضعين وأما آية الزمر قل يا عبد الذين نصروا على نفسهم فيها في التوبة في التائبين نعم ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب حمنا. فهنا عمم واطلق لان المراد به الثائب وهنا تخصص وعلق هناك لشرع تعود الى الايه النساء فهنا لشرع تعود الى ايه الزمر كلا وهناك تعود الى آية النساء إن الله هناك خص وعلق وين التخصيص تخص الشرك إن الله خص الشرك انه لا يق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء علق ما دون السلك على هناك خصة وعلم وهنا آية الزمر عمنا وعط نعم. نعم وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عزن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق ومقتصد للخيرات السابق بالخيرات, بالخيرات. فقد قسم الله تعالى الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان كما سنذكره إن شاء الله سعالى نعم هذه الآية اياث صنفات من اورات من العباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بخيره بين الله هذه هي اقسام المؤمنين اولا ترى ان كلهم مؤمنون لان الله اوراهم الكتاب واصفاهم كلهم مصفاين كلهم الله الكتاب والقران وصفاهم فالظالم لنفسه هو المؤمن العاصي الذي اقر الذي فعل بعض الواجبات الذي أخله بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات والمقتصد المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات ترك المحرمات لكن ما عنده ethnُجراء في فعل المستحبات والنوافل وليس عنده نشاط في في ترك المخروهات كراء التنزيج وفضول المباحات بل قد يتوسع في المباحات قد يفعل المخروهات كراء قد يفعلونها ولكنهم لا فعل المحرمات ولا ثلاثون واجبة. هذا يسمى قال لهم مقتصدون ويقول لهم أصحاب اليمين الصف الثالث السابق للخيرات. السابق هم الذين أدى الواجبات ومع ذلك صار عندهم شاب ففعل المستحبات والنواح. وتركوا المحرمات وصار عندهم شاب فتركوا المكروهات كرات تنزيه وتركوا فضول المباحات. خسّت القوس المحرمات. هؤلاء كلهم سام، هؤلاء كلهم مؤمنون. والعاصي كيف كل من المصطفين هو عاصي؟ نعم، صفق الله، فسلم من الشريك. لما سلم من الشريك واحد الله، وأقصى العباد أقصى من المصطفين. دون الكفار، وأقصى من الرابع الكفار. وفي سورة الواقع قسمه الله فاسناد. فقالوا كنت مزود الفاتن فأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين. وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال والسابق والسن أصحاب الذين والسابقون وأصحاب الشمال وفي آخر الواقع قسمهم كذلك نعم نعم قسمهم قسمهم السابقون بالفراد ومحتصدون نعم ومعلوم أن الظالم لنفسه إن مريد به من الكبائر أو التائب من جميع الجنوب فذلك مقتصد أو سابق فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذم. هم والي يقول هؤلاء الثلاثة. الثلاثة: الظالم، والمقتصد والسابق ينطبقون على الطبقات الثلاثة الجبيل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالظالم نفسه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لأنه فعل بعض ال... لأنه ترك بعض الواجبات في ربنا الحضرة. والمقتصد يسمى مؤمن، والسابق ثلاثة يسمى محسن. يقوم له معلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من يجتنب الكبائر ما ما هو الظالم نفسه؟ الظالم نفسه عندك من أريد به ومعلومه معلومه أن الظالم لنفسه إن أريد به من يجتنب الكبائر أو التائم من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو صادق فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب لكن من ثاب كان مقتصدا أو لا لا الأقرب والله أعلم هنا ومعنى الظل نفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر يعني إن أُريد به من اجتنب الكبائر يعني ما أُريد به من اجتنب الكبائر النافيع بمعنى ما يعني إن أُريد به من اجتنب الكبائر ما يراد بهالتابع الخبائط الظالم نفسه هو الذي يفعل بعض الخبائط والتعب من جميع الجنوب هذا مقتصد صعب التعب من العلوم إما مقتصد إذا كان ما يفعل بعض النوافل والمسحبات وإما سبب ذكاري كان يفعل مع ذلك المسحبات فإذا الظالم نفسه ليس غير كاف الظالم نفسه الذي يفعل بعض المحرمات أو تطوع الواجبات ولم يترك هذا يسمى ظالم نفسه أما من ثاب فهذا من معناه من تاب من تركه فعل بعض لكبائر فالكبائر من المقصدين أو من السابقين فإن فظالم نفسه يراد به ما يراد به من اجتر بالكبائر ما أريد به من اجتر بالكبائر فل يراد به من فعل الكبائر أو بعض الكبائر حان الظالم نفسه والتائب من الذنوب بين أحدهم إما مقتصد وإما سابق فإن كان تاب وفعل مستحبة والنوافل هو سابق وإن تاب واقتصر على أداء الفرائض وترك المحرمات فهو مقتصد والظالم نفسه فعل بعض الكبائر وترك بعض الفرائض نعم كأن صوب العلم ومعلم أن الظالم نفسه يراد به ملل بتسجيل الكبار أو إن أريد به ناسية إن ناس يسجل ما. ما إن ناس يسجل مع إن تأسيس المعنماء نعم. لهنا ضاع هذا إن تأسيس المعنماء ما لهنا ضاع في النصوص نعم. وكذلك من استنب الكبائر تغفرت عنه السيئات. كما قال تعالى إن تجسنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا أو يطهر العذاب ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا يعني العذاب يعني التائب هذا إما مقتصر أو الشعب ويقول ليس أحد من بني آدم ليس أحد من بني آدم يخلو من الدم، إنسان محل الدم، لكن من تاب كان مقصدا أو سابقا، إن ك... إن... إن تاب من الدم وفعل السحبات السحباس وسابق، تاب من الدم ولم فعل النوافل فهو مقصد، إذا ما هو ظالم نفسه، لا بد أن يكون ظالم نفسه. من يتفلب الكبائر كفرت عن السيئة كما قال تعالى إن تتفلبوا كبائر ما كنت عنه يكفر عن السيئة إذن لا بد أن يكون هناك ظالم ظالم النفس موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا وهو العاصي هذا المؤمن العاصي وهذا هو الذي فيها الكلام الآن وفيها النزاع فهذا العاصي موعود بالجنة إن عاجلا أواجل إن عفو الله عنه يخل جنة من أول وحده وإلا ما عفو الله عنه يوذب بالنار ثم يخرج بهذه الطريقة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمنة الدنيا من المصائب هو مما يجزى به ويكفر به من خطاياه كما بالصفيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا تغفر الله بها من خطايا. هذا حيث صحيح الله الشيخان وحالي والمسلم وغيرهم. ما يصيب الوصب المرض المرض والنصب التعب. والهم والحزن والغم من أمراض من أمرا من أمراض دخريه أمراض باطنه والأداء عام وقيل الهم ينشأ عن فكر فيما يتوقع حصوله مما يتعذب والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل والحزن يحدث يحدث لفقر ما يشقه ما يشقه على المرء فقده هذه كلهم مكفر بها من الخطايا إذا صبر الإنسان مرض أو تعب أو هم أو حزن أو غم أو أذى حتى الشوكة إذا أصابت كفر الله من خطأه إذا شوكت أصابت جسمه كفر الله من خطأه خطأ ولما نزل قوله تعالى سبف المؤلف رحمه الله ويا مسؤول جبه بين المبي صديق بكر أن الحزن والهم يجابه لسن نعض وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجز به قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوء؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك مما تجزون به اللأواء الشدة بوضعة العيش. لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء سوء زبف قال أبو خير الصلاجات قاصمة في الظهر بكر الله عنه فقه وعلمه ورعة يفهم على الآية من يعمل سوء زبف الآية العامة كل سوء نعم الإنسان لا بد أن يجازله قال أبو خير الصلاجات قاصمة في الظهر من يستطيع أن يفعله من من يستطيع يعني لا يعمل شيء لا حافي سيئة ولا هفوة ما يصير ما حد يصبه كل شيء نعمله لابد من بس فبين لهنا أما الجزاء يسخص في الآخرة بالعهد في الدنيا قال يا ربك لست تنصب تنصب تحجن ألست تحجن ألست سبك اللأوة والشدة والهم والغم قال بل قال ذلك كم مكسونة فإذا تعب الإنسان أصب نصب أو هم أو غم أو شوكة أو أذى أو ضيق أو مصيبة كفر بهم الخطائق كل هذه كفر بهم الخطائق والحمد لله هذا على ذلك أن المؤمن أمره كله لا وخير ولهذا جاء في الحديث اللي لأمر المؤمن إن أمره كله لا وخير إن صوت ضر وصبر كان حر الله وإن صبر صر وشكر كان ذلك حر الله وليس ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن ينصب يحزن يتعب صبها اللأوى والشدة وضيق العيش والمرضة هذا كلهم ما يسابه الإسان نعم وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار هذا هذا المرجح السادس نمرجحات أن يوصل عصات بالإيمان والإسلام لضعة إيمانهم لا لنفاقهم، وأن المؤمن العاصي يدخل إذا دخل النار فإن يعذب بها ثم يخرج، وقد اشتع في فلاس النار وحجه الله عنه، فدل هذا على أن فاسق الملي أو العاصي والذي وصى بالإيمان والislam لا يأخذ من الإيمان ولو كان ولو ضعف إيمان هذا المرجح السادس نتوارث إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ أقوام من النار بعدما دخل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشع في أقوام دخلوا النار سارر الحديث هذا بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشع في العصاة أربع مرات، كل مرة يحد الله لا حد. في بعض الحديث أن الله يقول أخذ كان في قلبه مثاله دينار من في قالوا لس دينار، أخذ من كان في قلبي قالوا حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخ أخذ من كان في قلبه أدنى مثال حبة خردل من وفي أخذ من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثال حبة خردل من فيخلدهم بالعلامة جاء الله هذا العلامة وهذا في رد على الخوالج والمعتزر الذين يقولون بإخلد العصار في النار وأنهم لا يأخذون منها هذا دليل على هذا من المرجحات على أن العاصي وضعيف الإيمان لا من الإيمان ولا يسمى من منافقات بل عنده أصل الإيمان يقال إنه مؤمن إنه مؤمن ضعيف الإيمان ومؤمن بإيمانه حاسق بكبيرة مؤمن ناقص الإيمان نعم وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد نعم الحديث حجة على الطائفة الوعيدية هم الحواليات المتزلة يسمون الوعيدية لماذا؟ لأنهم يق... يعملون بنصوص الوعيد ويغمضون عيونهم عن نصوص الوعيد. هلا الحواليات المتزلة عندهم نصوص الوعيد ركزوا عليها فقط يعملون بعض النصوص ويفك بعض النصوص. مثل إيش؟ إن الذين أكلون أعمال رسلنا ضمّا إنما أكلون ثغوّتهم هذا من النصوص الوعية. إذن عاقب الذين مخلّف في النار. وبيقف المؤمن متعاملا فجزاه جهنم خالد فيها. إذن القاتل مخلّف في النار. وهكذا النصوص فيها الوعيد الوصايا. من اقتطع أعمالا من ريمه الله لهم النار. هذا من النصوص الوعية. وين نصص الوعي؟ من قال لا إلى الله دخل الجنة حق الله على العباد يعبده ولا شهر بشيء وحق العباد الله لا عاده من نشه بشيء يغمضون عينهم عنه ما يعمل إلا بنصص هذه أهل الزيغ هذه علامة أهل الزيغ علامة أهل الزيغ يأخذ من بعض النصوص ويأخذ بعض الأهل فالخوارد والمعتزل أخذ النصص الوعي فخلدوا العصاب في النار وأخذوهم من الإيمان في الدنيا وآغمضوا أعينهم عن السسلعي قابلتهم المرجئة المرجئة أخذ ابن السسلعي الوعد قال ما قال لا إله الله دخل جنة ما المعاصمة تضر العاصمة تضره المعاصمة من قال لا يدخل جنة وإن وإن أما في رسول الله قال ما قال لا إله الله خالص المخلق. إذن قالوا خلاص الموحد لا يضره أي كبيرة يعملها. وإن الصوص الوعيب أقضروا نهاية معي يأهب أهل الزي فجاء للسنة واستغلوا الموقف وآخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم قالوا مذهبهم هveبهم باطل بنصوص الوعيب وآخذوا نصوص الوعد وصفعوا بها وجوه الخواج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم وقال ماتكن باطل فأبطلوا مذهب الخواج المعتزلة بأدلة المرجئة وأبطلوا مذهب المرجئة بأدلة الخواج المعتزلة فتساقط فبقي تبعى السنة هو الجبعة قال أهل السنة أندو دلتكم أيها이에요 وأخذها ونستدل بها على شيء على أن المعاصي تبعث الإيمان وتنقص الإيمان لكن لا يخذ منها من الإيمان بدليل نصوص الوعد ونأخذ أذلتكم أيها ونستدل بها على أن العاصي الإيمان من الإيمان ولكن المعاصي تضرت وتنقصه بدليل نصوص ساعي فأخذوا أدلة هؤلاء ودلات هؤلاء وعملوا بالأدلة من الجانبين وأبطلوا مذهب الخوارج في أدلة المعتزب في المعتزلة في أدلة المرجئة وأبطلوا مذهب الخوارج والمعتز في أدلة المرجئة وأبطلوا أدلة المرجئة مذهب المرجئة في أدلة الخوارج والمعتزلة وبقي مذهب السنة في الميدان والصحيح نعم فهنا يقول مؤلف هذه الحديث حجة على القائفةين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لن خذلنا الذين يقولون هذا قص مشتلس الخازب والزبلة يقولوا من دخلها من أهل التوحيد لن خذلنا وحجة على المرجى الواقفة الذين يقول لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا حوله مساوقفون نمشك صمونا الواقفة فإذا لهم حيث روحى أهل سهل بسور النار وصلوا بالذي يمكنه دخوله كل هذا بالذي توقفي فهذه النصوص حجة العريش نص يعني أنهم يدخلون نمود خلونا يدخلون نعم وعلى المرجيات الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟ كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية فالقاضي القاضية بكر وغيره. القاضية ببتر بكر بعد. ومن من من أمثل المعتزلة الشاعرة. وافقوا المرجع الواثقه طائف الشيعة والأشعرية توقفوا في دخول العصاة هذا التوحيد النار نعم. وما ما يذكر عن غلاط المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهور من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. نعم هذا يقول يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. ولو فعل جميع الكبائر جميع المعاصي هذا يقول غلاط المرجئة الجهلية. يقول عقل مؤلف رحمه ولا نعرف قائلا مشهورا من المسلمين العلم يقولون هذا القول ما في أحد من العلماء المتذكرين يقول بهذا القول إنما يقوله قلص البرجئة قلص وجههم الجهنم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان الطاعة كما لا ينفع مع الكفر معصية فيقولون إن ان المؤمن في عرف ربه بقلبه يكفي ولو فعل جميع من جميع السباع حتى بعض المكسرات تفعل المكسرات ما يضره ما دام من أن يعرف ربه بالقلب وقال من أطلال بعض نعم وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أحبه الله ورسوله بقدر ذلك هذا المرجح السابع. المرجحات لمذهب المذهب الجمهور جمهور السلف والخلف القائرين بأنه يوصفوا في بال... دون الإيمان ليس منافقين وإنما معهم أصل الإيمان هذا السام مرجح السابع. خلافا لطائفة من السنة على رأسهم الإمام الخاري وجماعة فإنهم قالوا إن هؤلاء منافقون الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان هذا المرد حساب أن النبي قال قد سهد لسارب الخمر سارب الخمر عاص تعريف الإيمان ومع ذلك قد سهد لسارب الخمر المجلود مرات لأنه يحب الله ورسوله ونهى عن نعنته الرجل الذي كان يلتابه كثيرا يجلد في الخمر فلما لعنه رجل قال لا تنعاه لأنه يحب الله ورسوله يقول مؤلفه معلوم أن من حب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك فمن حب الله ورسوله أحبه الله ورسوله والذي يحبه الله ورسوله لا يمكن أن يكون كافر أو منافق فمنافق لا يحبه الله ورسوله إلا على أنه مؤمن نعم وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة من المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم نصف ابن أثاثة. وكان فيه نصف ابن وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر رضي الله عنه. لا يصله ولا يسألون الفضل منكم والسعة في أن يؤتوا للقرباء والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُو واليَصْطَحُو. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ إِلَّكُمْ هذا, هذا القصة قصة قلت عائشة معروفة أنه أشاعه أهل الإفك وعلى عبد الله من, من كان يشيع الإفك والإفك أسأل كذب وهو قلت عائشة رضي الله عنها بفاحشة نعوه بالله لما تخلفت عن, عن الجيش وأركبوا هودجها الذين أوكلوا بهودج وظنوا أنها فيه فكانت خرجت حاجتها لخفتها فصر الجيش وفركها فجاء معطل فقصفان المعطل السلمي كان قد تأخر فلما رآها عرفها خمرت وجهة بجلبابية ثم أناح البعير فركبت وجعل يقودها إلى المدينة فأشاع أهل آه أهل الأفك من وغيرهم فعبد الله بن أبي يستوشيه ويجمعه ولكن لا يمسك عليه شيء لا. ولهذا ما جرده النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه شيء يستوشيه وينشره من بعيد لكن لا, لا يتكلم به أمام أحد حتى لا حتى لا يثف عليه شيء فهو الذي تولى كبره، أو فهو الذي تولى كبرة فهو علامة عليه تولى كبره عبد الله بن أبي وشارك في هذا تكلم في هذا بعض الصحابة منهم حسان بن ثابت الشاعر ومنهم نصح ابن أوثاثة نصح أوثاثة كهذا ابن الخالة أبي بكر الصديق وكان أبو بكر ينفق عليه لقربته وعيش وفقره فقير قريب وصع جلده النبي صلى الله عليه وسلم نصح وجلد أوثاثة وو عليهم الحد ثمانية جلدة ومعلوم أن الحد صهارة فهرم الله بهابي اسم ل لحد والتوبة طهره فلما شارك مستحضر ثلاثة في في العقدي حلف أبو بكر أن يقطع النفقة عليه كان ينفق عليه لفقره من فقير وقريب فقير من خالته حلف أبو بكر أن يقطع النفقه فأنزل الله هذه الآية تنها أبو بكر عن الحلف قال الله وتقول ولا يعتلي, لا يعتلي يعني لا يحلف لا يحلف يعتلي يحلف ولا يعتلي عن الفضل منكم والسعة أبو بكر عن الفضل والسعة عن الغنى أن يؤثوا للقربة وهو مصطح والمساكين والمهاجرين فمصطح من القرابة ومسكين ومهاجر سمع في الألصاف قريب ومسكين ومهاجر ينفط عليه ولا يعتذر رفضكم وسعف يعطوا الانقره والمساكين والمهاجرين في سبيله واليعفوا والصفح الا تحبون ان يرضى الله لكم قال أبو بكر لما نزلت هذه الايه بلا والله احب أن يرضى الله لي فرجع النفقه التي ينفقها على مصحف نعم تفضل نعم وينقال رضي الله عنه وان ساله نعم وإن قيل إن مصطح الله عنه وامثاله تابوا لكن, لكن الله تعالى لم يسترط بالأمر بالعفو عنهم والصف والإحسان إليهم التوبة يعني يقول أن هذه الآية أنزلها الله في, في أمرها بوفق العفو والصف إذا قيل إن تابوا يلا الله عليهم الحد والحد طهارة؟ لكن يقال الآية ليس فيها سرق التوبة. ما قال الله واليحو لفصحه إلى تابوا فدل على أنه مأمر بالصفة التوبة حتى ولا ولا ملثوم. لأنه مؤمن ولو كان عاصي. فدل على أنه بقي على إيمانه وأنه ليس من المنافقين وجه الدلالة أن الله أمر أبو بكر بالعفو والصف والنفقه. ولم يسترط التوبة ولهذا قال المؤلف لكن الله لا يسترط الأمن بالعفو عنه والصف ولست إليهم التوبة نعم وكذلك حاضب الوبيذ بل فعترض الله عنه فات في المسركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد عمر رضي الله عنه قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم هذا المرجح التاسع من المرجحات أن من أصف الإيمان دون الإسلام فإنه يبقى على, على إيمانه وأن فعل معصية وقال إيمانه قصة حاطب نبي بلتا رضي الله عنه لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأول وقال إن يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا بها أهل وعشيرة وصادق في ذلك وفأنكر الله عليه وأنزل في في صدر صورة المتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم المودة وقد كفروا بما جاءت من الحق وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إلا قوما غضب الله عليهم فالله فجعل الله فعل حاطبنا التولي ومع ذلك فهو مسلم من الصحابة ومما شهد بدرة فهذا كلهم من مرجحات لجمهور السلف والخلف على أن من فعل معصيه فإنه يبقى على إيمانه وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإن هذا فإن فإنه لا يأخذ بذلك عن دائرة الإيمان ولا يكون من الملافقين ولما أرد عمر قتله قال اتعني أضرب عنقه فإن الله فإنه أضرب قال يا رسول دعني أضرب عمق هذا المنافق لقد أدخل الله ورسوله عمر بعذور لأنه متعول حيث رأى حاله فلما تعال نبيه صلى الله عليه وسلم حاطب وسأله قال يا رسول الله تعجب عليه فوالله ما فعلت ذلك رضا بالكفر بعد الإيمان وإنما عرفت أن أتخل يدا عندهم يحمون بها أهلي وعشيرتي وإن من عندك من قريش لهم خرابات يحمون أهلهم وعفاء فأردت لذلك أتخل عندهم يدا فقال عمر يرسل جعن يضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خار الله ورسوله فقال له يرسل أما إنه قد صدقكم وقال أما إنه قد شهد بدرا وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدن فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم فقصة حاطب من البيض التعف دليل له السلف والحلب في بقاء الإيمان مع المعصية وأن من وصفه بالإسلام دون الإيمان فإنه لا يكون من المنافقين نعم تعال نقف على مرجح العاشر طريقة الله الجماعة وحاشي بسم الله الحمد لله هذا أحد الأخوة يقول فضيلة الشيخ وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يشك عاقل أن الرافضة قد بحهم الله لهم خطط إلى للصد عن سبيل الله وقضايا المسلمين بأعظم مقدساتهم في الحرمين في مكة والمدينة ولهم قطة لجعلها حفظهم الله وكرا لنشر مذاهبهم الضالة وفي الآونة الأخيرة اجداد شرهم حتى أنهم نشروا بعض الأوراق مما ظاهره حسن من الأذعية التي رواها الأئمة كالبيهق وغيره رحمهم الله فما رأيكم في ذلك وهل من سوجيه هذا؟ أرضق هذه نعم هذه الكرة التي يوزعها الشيعة لا ينبغي المسلم أن يعتمد عليها ولا نقبلها يقبلها لأنهم ليسوا أهلاً للتوزيع وليسوا أهلاً لأن يوحد منهم وإنما الأذكار الشرعية موجودة الحمد لله الأذكار الشرعية موجودة في الحديث الصحيحة قد ألف بالعلماء كتب في الأذكار ألف من كتاب الله الصيب في الكلام الطيب وألف النووي كتاب الأذكار للنووي تأخذ أذكار الصباح والمساء وبالسني ألف في, في عمل اليوم والليلة وشيخ سلام تنيارا له أيضا الكلام الطيب، وسمح الشيخ الشاب إبن نازل رحمه الله أيضا الأخيار كذا في في الكلمات في الكات انتقاها عنها وكذلك حصن مسلم خلال الشيخ محمد سعيد القحطاني ها محمد إيش سعيد سعيد القحطاني وكذلك الشيخ عبد الله جرلا له أيضا ك أيضا نشر في, في الأذكار أنه في أخذ يكتفى بها عن, عن هذه اللي يوزعها الشيعة الشيعة لا ليس أهل دين أخذ ويعتمد على توزيعه نعم يقول السائل ما مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الفترة الله أعلم به الله تعالى هو الذي يحاسبهم ولكن جاءت النصوص لأن بعض هذه الفترة بلغتهم الدعوة، فمن بلغتهم الدعوة فإنهم يأحدون، ومن ذلك ما جاء أن الله يجدعان له قل النبي صلى الله عليه وسلم له جفنة يطعم بها الحجاج جفنة كبيرة، صحة كبيرة تطعم الفجس، فهل ينفعه ذلك؟ فقال له لا إنه لم يقل يوما رب وخل لخطيئة يوم الثاني يعني أنكر, أنكر بعد وجاء في قصة الرجل الذي سأله قال أين أبي قال في النام ثم لما ولا دعه فقال إن أبي وأباك في النام فدل على أنها أنه قد قامت عليه الحجة والد النبي صلى الله عليه وسلم وأما والدة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم في صحيح مسلم الإمام الحج النبي صلى قال استعنت ربي في أن أزور قبر أمي فعدني. واستعنته عن استغفر لها فلم يعدني. وزار قبر أمه فبكى وابكى من حوله. ولم يعلن الله لو بالاستغفار لأمّه. أم مبتذ في فترة على قصّة، فيحتمل أنه بلغت الدعوة، ويحتمل أنه بلغت الدعوة. وجاءت حديث في أهل فترة. بعضها صحيح، بعض ضعيف، بعض ضعيفة، ولكن أشدها بعض، بعض أكثرها ضعيفة، لكن أشد بعضها بعض. أخذ بها شيخ الاسلام مثبيه، قال لهم قيّم في أنهم متحنون يوم القيامة. جاء في بعض الحديث أنه يقتب الشيخ الكبير والهرم والأصم لفترة، وأنه يأخذ لهم عرق من النار. فقال ردواها، فمن وردها كان عليه فرداً والسيادة، ومن امتنع فإنه يكون عاصم. فهذه الحديث فيها دليل على أنها من لم ترغدعه يمتح ليوم القيامة فمن أطاع يمتح للجنة هو من عصى دخل النار والله تعالى له الحكمة البالغة وهو الحكم العجل سبحانه وتعالى نعم يقول السائل فضيلة الشيخ هل الخوارج الذين ظهروا على علي رضي الله عنه هل كان فيهم أحد من من النبي صلى الله عليه وسلم وهل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد هل يعد من الصحابة هو يتردد ؟ ظاهره ظاهره أنه أنه منافق ولهالسؤال خالد خالد سأل قص له قال تعني يا رسول الله ربع ناقة وناقة هذا المنافق فقال لا أليس مصليا لست يصلي جاء في الوقت تعالى ليلا يتحدث محمد يتحدث الناس أن محمد ناقص الأصحاب وله قال يأخذ منه يأخذ من ضيع هذا يعني من نفسه وعقله قوم تحترم صلاتكم من, من صلاتنا والأقرب الله علمنا أنه منافق لأنه تربى على النبي قال اعجل قال استقل الله اتهم النبي صلى الله و... وجعل في الحدث الآخر في قصة الرجل الأنصاري الذي اختصم هو الزبير في شراجة حرة هو الماء وكان جارا للزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسقي من الماء الأعلى ثم الأدلى ينزل من السيل الوادي مزارع للصحابة ينزل الماء السيل على على الأعلى ثم يرسله إلى الأصل وهاتله فكان جار للزبير جار الزبير هو الأعلى يسقيه فقال الآصاري للزبير تسرخ الماء يأتيه إلى عرضه والزبير انتظر حتى يبلغ الماء للزرع ثم يرسل فقال الآصاري اختص ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ. اسقي يا زبير ثم يسرخ الماء إلى جاره ولم يحدد الحد فغضب الأنصاري فقال أنكار ابن عمتك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إذن كان ابن عمتك قلت له هذا فتلول وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أغضبه الأنصاري حكم للزبير وعطاه الحكم الصريح فقال استياجه للزبير ومحمس الماء حتى يرجع إلى جد ومحمس الماء في المزرعة حتى يرجع إلى جد يعني مقدار ما يغطر ثم أرسل الماء إلى جال وفي الأول وفي الأول ما أعطاه الحكم ما أعطى الزبير حقه قال سلف الزبير ثم سلفه ما إلى ذلك مجرد ما يمر سلفه إلى ذلك في ساعة فلما غضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حقه كاملا في الشارع ولهذا أحد العلماء قاسوا قوله صلى الله عليه وسلم الجدر بمقدار ما يغطي الكعبين يمشي الماء في المزرعة فإذا غطى الماء الكعبين سلفه إلى ذلك هذا ما السلة هذا الحق هذا الحق حكم الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم الشرعي السوف على الزبير حقه في الحكم الشرعي لما أغضبه الأصحاء. تعرف في قول هذا الرجل أن كرب العمة قيل أنه منافق. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه ليس منافق لكن بشدة من الغضب ومشدسة أنه كدر من ومشدسة الغضب. فيحتمل هذا ولا أقرب الله منه منافق هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل من فعل فعل حاطب رضي الله عنه في هذا الزمان، فما حكمه؟ هل يقتمو عليه بما حكم به على حاطب رضي الله عنه؟ العلماء لهم كلام في هذا، لهم كلام طويل في هذا، وهذا يسمى جاسوس لتجسس على المسلمين، والعلماء حكم هذا جسس سقط، حقه القتل، وهل يكفر أو لا يكفر في كلام؟ وأما حاضب فإن فإنه منع من قتله. الأمر الأول أنه صادق يقالنا بأما أنه قصر والثاني أنه شهد بدرا وهذا الأمر لا يسهم يعني في غير الحاطم إلا يموقع ما يمكن أن يكون شهد بدرا فلهذا قالوا أنه يقتل الجاسوس يقتل الذي يجسس على المسلمين قتل نعم والذي الذي ينقل أخبار المسلمين للمشتكين يجسس على المسلمين ويوصلها إلى الكفار هذا جاسوس؟ يقتل، تعال. كل ما قبل ولات الأمور، ما مقابل الأشخاص. إذا تبعت عند ولات الأمور أنه جاسوس يقتل، أما الأشخاص لا، في مسألة كل ما أبغى شخص قتل وقال هذا جاسوس، ما ما سحات. لابد نثبتها لا. إذا الحاكم يصرعنا. الحسن الله يرحمه. يقول السائل أأجر محلا لي بعقد مدة سنة، ثم أخل المستأجر بشروط العقد وما طل في الدفع. هل يجوز أن أنسخ العقد ولو بقي له بعض المال من الأقساط الأولى التي دفعه كمقدم للعقد؟ لا يلزم الإجارة حقه لازم، الإجارة حقه لازم يلزم في وفاء بالعقد يلزم لابد أن يؤدي، ويحبس ويلزم به في أداء الأجرة كاملة نعم. يقول السائل إذا كان الرياء لكن إذا اصطلح معه إذا اتفق معه على شيء اصطلح معه على فصفة الأجرة وعلى إنهاء الأجرة إذا معه لا بأس أما إذا تمسك المؤجد بالأجرة فإنهوزم ومستاجر إلى تمام الأجرة إذا إذا نعم بسم الله إليكم يقول إذا كان الرياء يبضل الأعمال فهل إذا توضأ الرجل رياء ثم صلى هل تبطل صلاته كما يبطل وضوءه الرياء في فصيل الرياء يحرط العمل إذا داخل العمل الرياء من أصله واستمر معه إلى نهاية العمل هذا فيه. قد يبطل العمل أما إذا كان الرياء فرع على الإنسان ثم دفعه واستغفر الله فلا يضر لكن إذا استرسل معه واستمر فقيل أنه يجازى بنيةه الأولى ولا يبطل وقيل إنه لما استمر معه فإنه يبطل العمل والثواب عريان كيف الثواب الريان وغالباً ال ال الرجاء يكون في الصلاة ما بيكون في العظم الرجاء في العظم في الغالب إن ما يكون ما يكون رجاء في العظم إنما الرجاء يكون في في الصلاة تحسين الصلاة تزينها نعم يقول السائل هل هناك فرق في الحكم على من فسق الصحابة أو من كفرهم؟ أي من كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله وما كذب الله كذب يا الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بحسنة بجنة نعم مكذب لله نعم يقول السائل وجد لدينا في العمل شخص نصراني ويقول كيف تثبث لأن دينكم هو الدين الصحيح الذي إذا دخل الإنسان فيه فإنه سوف يدخل الجنة لهذا على كل حال يحفظ إلى مناظرة يقول يحفظ إلى مناظرة يناظره بالأدلة العقلية التي يقتنع بها ويقول تطيع إسفاعل يعني ينظر ما, ما الذي يناسبه يناسب هذا الشخص الذي دلها العقلية أو يستعين بكتب المناظرة يناظر النصاني الذي لا يؤمن قالوا مثلا من المناظرات فقال له أنت تؤمن بأن عيسى رسول الله أو لا تؤمن فإن آمن بأنه رسول الله فقال عيسى أخبر بأن محمد رسول الله والنبي لا يكذب أما أقصد أن هذا ينظر, ينظر بما يناسبه في الشيء الذي يصدق به نعم. يقول السائل ما شكم قول, قول أحدهم كل ما جاء عن الشرع وقبله العقل كل ما جاء عن الشرع وقبله العقل وجب علينا قبوله كل كل ما جاء به الشرع وقبله العقل وجب قبوله هل يعتبر هذا من أكتال المعتذين نعم وله قبله العقل مصر كل ما جاء به الشرع كل ما تبقى جاء به الشرع تبت بالوحيين تبت بالوحي في كتاب الله سلطة الرسول يجب, يجب على الإنسان أن يقبله سواء ما فقه العقل أو خالفه ما يتطيّد بالعقل ولكن من المعلوم أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يكون العقل صريح ويخالف النص الصحيح أبداً فإذا وجدت ما ظاهره أن العقل الخالف النقل فهو أحد أموره أن النقل غير صحيح ما تبث وإما أن النقل غير صريح العقل غير صحيح إما أن العقل فيه مو وشهوة أو النقل مو صحيح أما عقل صريح ونقل صحيح فلا يتعرض لأبدا فالنقل صريح العقل الصريح يوافق النقل الصريح الشيخ السلام السميع رحمه الله رح كتاب سماه وافق المعقول وافق المنقول بصحيح وافق المعقول بصحيح المنقول. الفزم شيخ الاستاذ هذا الكتاب قال لي أنا مستعد ومتفزّل لأن كل شبه وكل دليل يورده المبطل عقلبه حجة عليه. فزم شيخ الاستاذ كل حجة وكل دليل للمبطل يقلبه حجة عليه نفس الدليل. فلا يمكن أن يكون النقل صحيح في العقل أبدا العقل الصريح ما, ما يخالف النقل إذا وجدت ما يخالفه فاعلم أن النقل غير صحيح ما تبث أو العقل فيه غير صريح عقل ما هو صريح ما فيه شبه أو شحوة أو النقل ما تبث أما نقل صحيح وعقل صريح لا يتعرره لأبدا في التوافق والعلماء يقول الشريعة جاءت بمهارات العقول لا بمحالاتها. والمعنى أن الشريعة لا تعطي بشيء تنكره العقول وتنفيه، ولكن تعطي بشيء فتحيره في عقول ولا تدركه على استقلالها. هذا معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمهارات العقول لا بمحالاتها. جاءت بمهاراتها يعني بما تتحيره في عقول ولا تدركه على استقلالها. لا بما تنكره وتنفيه وتبتل. ما يمكن استئصال فيه شيء تنكره العقل بالعقل؟ ما يمكن هذا ينفيها العقل لا فكل شيء جاء في الشريعة يوافقه أبدا لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها والترعبها ولكن لا تأتي الشريعة بشيء تنفره العقول وتنفيه وتقول أبدا نعم والمراد بالعقول العقول السليمة أما العقول المريضة لا يسألها عبرة عقل الإنسان عنده شبهات أو عنده شهوات لا عبرته نعم. صلى أفضل قعد الأنبياء والرسل هلموس صالحون من كورونة القرآن في الاقماء ونبيه ابن عمروان وذو ذرمين أمور الصحابة رضي الله عنهم. الأنبياء أفضل أفضل الناس الأنبياء أفضلهم الرسل وأفضل الرسل وللعزم الخامس. نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل العزل الخمسة الخليلات إبراهيم ومحمد عليه السلام. وأفضل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الخلق على خلق. نبينا أفضل خلق. وأفضل الناس وأشيعهم وأكرمهم واعبدهم وأزهدهم وأتقاه عليه السلام. قال عسى إني أتقاكم الله وأخشى إني أتقاكم الله وأخشىكم ل ل أنا. أو كما قال عليه السلام. ثم إليه حفيده أي جده إبراهيم. ثم موسى الكريم ثم بقية العزل الخامسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم إليه الصديقون، الصديق فعيه، كانت مبالغة، ثم الصديق لشدة قوة تصديقه، الصديق بقوة تصديقه وإيمانه يحرق الشبهات والشهوات، قوة إيمانه وتصديقه يحرق الشبهات والشهوات، فلا يقشعرها ولا شهوة، ولا يقع في ولا يصير على معصية، وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أمالهم بذلوا أرواحهم لله يعني أغلى ما يولف الإنسان نفسه التي بين جنبه فالشهيد بذل روحه لله ثم الصالح ثم الصالح أربع طبقات الناس الأنبياء ثم ثم الرسل ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون قال الله تعالى ومن يطيع الله هو الرسول فأولاية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم الذين أمرنا في كل ركعة من ركعة الصلاة أن يهدين الله الصلاة الصلاة الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والصالحون والصالحون طبقات هم السابقون بالخيرات وما ربنا الذين يفعلون الواجبات والمستحبات والنوافل ويتكون المحرمات والمكروهات وفضل الموبحات ومنهم المقتصدون طبقة ثانية المقتصدون الذين أدوا الواجبات لكن ما عندهم نشاط المستحبات وترك المحرمات لكن معدهم أشار في ترك المكرهات وفضل المباحات والطبقة الثالثة الظالمون لأفسهم الذين ارتكبوا بعض المحرمات أو فعلوا أو تركوا بعض الواجبات هذه الثلاث طبقات الصالحة نعم يقول السائل فضيلة الشيخ كنت مع مجموعة من الشباب في السادق إذا جاء رمضان نذهب خارج مدينة الرياض مسافة ثمانين كيلو مترا. لأجل الترخص برخص السفر والإفطار وليس لدينا غير هذا وكان هذا الأمر قبل ما يقارب الخمس سنوات فما, فما الحكم الآن؟ لا يجز إفطار في هذه الحالة لأن لأنكم تعاملون بنقي بقصدكم من خرج بقصد الإفطار لا يجوز له الإفطار حرام عليكم الإفطار وعليكم قضاء تلك الأيام مع التوبة مع التوبة والندم والعزم على عدم العود مرة أخرى لو خرج الإنسان لقصد ترخص ما له ما له غرض رستي عدل يعني يترخص هذا حرام عليه ولا يجوز له أما إذا خرج ل لزيارة أو أو لغرض أو لحاجة أو للمزحة على الصحيح هذولا ولا مسألة فيها خلاف أينه ترخص لكن ما خرج إلا بقصد الإفقاء حتى يتخلص من من الصوت هذا حرام عليها نفسه يجب على نفسه ولو كان ولو ساقف في هذه الحال معاملة له بنقيد قصده ومثل من طلق زوجته في مرض الموت حتى يريد أن يحرمها من المراد ثالث ثالث معاملة له بنقيد قصده ولو, ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيد قصده والقاتل الذي قتل مورثه حتى يرث يعمل بنقيد قصده ولا يرث يخرج من الميراث قاعدة في السر الإنسان يعامل بنقيض قصته فالذي خرج في رمضان ليأتي لأن يفطر يعامل بنقيض قصته قال الفطر عليك حرام لا يجوز أن تفطر ولو كذب السر. نعم. وعليه عليهم أن يصوبوا إلى الله عز وجل من منظا ويصوم الأعمال الصالحة مع قضاء أيام. نعم. وإذا كان رمضان آخر عليهم مع مع مع صوم كل يوم في نعم أحسن الله إليكم السؤال الأخير يقول إمام مسجد يأخذ من اللحيته ويقول أن إعذاء اللحية ليس بواجب ولا يجب إرخاء اللحية ويحتج بأن بعض أهل العلم إنما يأخذون بالحكم الأحوط وليس بالواجب. فما حكم قوله وما حكم الصلاة خلفه قوله باطل هذا وخالف النصوص. تبت في الحديث صحيحة الحف الشوارب وعرق اللحاء خالفه مشركي خالفه مجوس جزوا أرثوا وفروا هذه أوامر والأمر للوجوب عند أهل العلم وقد قال الإمام أبو محمد المحزن فأجمع العلماء على أن عفاء اللحية فرد وأن حلقها حرام أجمع العلماء على هذا قال إن عفاء اللحية فرد وأن حلقها حرام فهذا, فهذا الإمام حجته دا حوة. وفي قلبه مرض لأنه أراد أن يترخص حتى يفتم لنفسه. وأما صوت خالفة صوت خالفة صحيحة يعني لي مسلم لكن لو كان أحسن نفسه أو لا إذا كان مصر على هذا ينبغي أن يكون الإمام غيره يكون الإمام ملتزم بالسنة ويعمل بالنصوص نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يجمعين اللهم اعفل لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالت الإمام ابن سيمية رحمه الله تعالى وكذلك ذبت عنه صلى الله عليه وسلم بالصحية أنه قال لا يدخل النار حد باية تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ما السيئات الأفراد عندك جمع الله عنك وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبا وإلا فلاختصاص ليأول أولئك بهذا والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل وإذا قيل إن هذا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ هذا لِأَنَّا حَبًا مِنْ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا صَائِرٍ لَمْ يَكُنْ ذلك مِنْ خَصَائِصِهِ أيضًا وَعَلَى هَذَا يَسْتَلْزِمُ تَجْوِيزَا الْكَبِيرَةِ مِنْ هَا أُولَئِ الْمَغْفُورِ لَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرة الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المرجح العاشر من المرجحات التي تؤيد أن العاصي الذي نفي عنه الإيمان الذي نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام أنه عنده أصل الإيمان وليس منافخا وهو ما يسمى بالفاسق الملي سبق أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، مثلاً فيها. قولان لأهل العلم، أحدهما أن الذين وصفوا بالإسلام بدون الإيمان منافقون، وإسلامهم إسلام في الظاهر وهذا ذهب البخاري وجماعة، وقول طائفة من السنة ومن هذا الكلام. القول الثاني للجمهور، جمهور السلف والخلف، أن هؤلاء الذين تثبت لهم ويتلون في عنهم الإيمان ليسوا منافقين، وإنما هو وإنما هو ضعف الإيمان. معهم أصر الإيمان ونفي عنهم الإيمان لكونهم أصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات ذكر مؤلف مرجحات كثيرة وهذا مرجح العاشر مرجح العاشر يدل على أن العاصي إذا نفي عنه الإيمان يبقى معه أصليما ما تبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فروه غيره وداود الترمذي وأحمد المحبان وغيرهم يقول ليوصل لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة والمراد الشجرة الشجرة هناك بايع النبي صلى الله عليه وصحبه بايعت الرضال على قتال المشركين وهذا في صلح الفداية في وذلك سنة ستة من الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا وأحرموا في العمرة فلما قربوا من مكة منعهم قريش من الدخول إلى مكة فنزلوا في الفديبية والفديبية طرب حدود الحرم وهي مكان الأعناط الجديد يسمى الشميسيلا فهنا وسمى الشميس على طريق جدة للحليبية فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عففان يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء القتال وإنما جاء للعمرة فاحتبست قريش عثمان رضي الله عنه وشاع الصحابة أن عثمان قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين على الموت وكانوا ألفا وأربعمائة يعني ما بين الأربع مائة إلى خمس مائة، تحت الشجرة هناك فلما سمعت قريش بأن المرزباي عصبه على الموت على قتالهم خافوا وأطلقوا عثمان. فجاء. فسميت هذه سمى هذه الرضوان. وأنزل الله فيها قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعون تحت الشجرة، إذ بايعون تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم وآثارهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وصار هؤلاء الصحابة لهم مزية على غيرهم الذين بايعوا تحت الشجرة كما أن من شهد بدرا له مزية فأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر وما يدريك تعالى الله طلع على أهل بدرنا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت غفرتنا ولهذا يقول العلم أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة شد لهم بالجنة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بجر أو ثم أهل بجر ثم أهل بيعة الرضوان فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد بايع في الشجرة استدل به المؤلف رحمه الله على أن من وقع في معصية أو في كبيرة يبقى معه أصل الإيمان ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذه النصوص تقصر أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ما هي الحسنة الحسنة هذه الحسنة عظيمة تغفر بها السيئات وكذلك أيضا شهود بدر قال النبي الحاطب بن دير تعافل المرجح التاسع السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما أشيتم فقد غفرت لكم فشهود بدر السيئات الحسنة العظيمة تغفر بها السيئات ولهذا وفرت هذه السيئة التي حصلت من حافظ، وهي مكاتب المشركين واخبارهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لسيئة أنزل فيها الله فيها تعالى صدر سورة الممسحة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم وقال في آخر آية من سورة لا لا تتولى وقاما غضب الله عليك يا أيه الذين أم لا تتولى وقاما غضب الله عليك قد يأسوا من الآخر كما يأس الكفر من أصحابه هذه السيئة صدرت من من حاطب نبي بلتع رضي الله وفرت بهذه الحسرة العظيمة وهي إيش؟ شهود بد كما أن الذين بايعوا تحن الشجرة وكانوا 1400 سيئة. حصرت لهم هذه الحسرة العظيمة وهي البيعة هذه حسرة عظيمة تغفر بها السيئات فدل هذا على أنه لو وقع من هؤلاء السيئة أنه يبقى معهم الإيمان ويتدل على أن العاصي في الجملة يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان وأنه يبقى مع وصل الإيمان فتكون النصوص التي جاءت بإثبات الإسلام لأقوام ونفئ الإيمان عنهم دليل على أن معهم أصل الإيمان وليسوا منافقين كما ذهب إله إمام بخاري ومن معه ولهذا قال مؤلف رحمه هذه النصوص تقتضي أن السيئات مرطورة تلك الحسنات ما هي الحسنات حسنة شهود بد تغفر بها السيئة وغفر الحاطر السيئة التي حصلت من بشهود بد وكذلك أهو بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد باعة تحت الشجرة لأن هذه الحسنة العظيمة تغفر بها السيئات قال المؤلف ولم يشترك مع ذلك توبة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دخلنا رحدهم باعة تحت الشجرة إلا إذا تاب إذا وقعت مماطية ما قال إلا إذا تاب لأن وحدها عامة للمؤمنين كلهم توبة طهارة تغفر بها السيئات عامة لكل مؤمنين يوم وقيا فدل على أن أنها على أن هؤلاء الذين بايعطوا في الشجرة وهؤلاء الذين يشهدوا بدرا تغفر لهم السيئات في هذه الحسبة العظيمة ولم يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ثوبة قال المؤلف وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا يعني لا لهم بالتوبة بل التوبة عام لو كان المراد لا دخلنا راح ينبايعطوا في الشجرة إذا ساب وقول في أهل بدر عمر يعني إذا تبتم لو كان مراد إنه لابد من التوبة، لكن فزول الخصوصية التي لأهل بدر ولا لأهل بيعة الروان، يقول أنه لابد من التوبة، صار صاروا صار مشارفين لغيرها، التوبة طهارة لكل أحد، ليس خاصة بأهل بدر ولا بأهل بيعة الروان، فدل هذا على أن الخصوصية التي لأهل بدر والخصوصية لأهل بيعة الروان هذه حسنة بخصوصها. ولولا يحصل توبة إذا صدرت معصية إذا صدرت منسية غفرت بهذه الحسرة العظيمة ويشهد بدر وكذلك أيضا والبيعة لأن التوبة عامة ويقول مؤلف رحمه الله والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل الحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل ذلك العمل, العمل شهود بدر وبيعة البلوان وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم كلهم لهم إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا يعني هذا اعتراض, اعتراض. يقول مؤلف إذا اعترض أحد وقال إن أولئك الذين أشهدوا بدرا والذين حضروا بأعتبروان مغفور لهم لأنهم لم يصدرونهم إلا صغائص ما تصدرونهم كبائر يقول مؤلف جواب ذلك نقول لم يكن ذلك من خصائصه أيضا يعني يعني لأن ليس المراد الآن خصيصة هؤلاء لأنه المراد الوصف للشخص ليس المراد الأشخاص المراد الوصف النبي أتى بوصف قال لا يدفل نار أحد باعة فتا الشجرة هذا وصف ليس المراد لشخص بعينه؟ اعملوا ما شئتوا فقد غفرت لكم ياهلي يا بدر كل ما شهد بدر وصف كل ما نتصب بهذا وصف هو الحديث فلا يقال لأن أولئك ما تصدر منهم الصغار المراج المراد الوص للشخص وأن هذا يستلزم التجوز الكبير من أولئك الموصول لهم يعني الكبير تأيذ عليهم ليس معصومين معصوم المعصوم الرسل الرسل معصومون عن الشرك ومعصومون عن الكبائر معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله أما غير الرسل ليس معصومين من الكبائر حتى يقال إنها إن أهل بيعة الرضوان وكذلك أهل بدر لا تقصد منه إلا الصغاية نقولها جائزة صدروا كبيراً هم جائزة فلسة مستحيلة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الوصف للشخص لا شخص جاينه وبهذا يتبين أن من المرجحات من المرجحات شهود بدر وأنها حسنة بها السيئات. تغفر بها السيئات. كما كالسيئة التي حصلت من حاطب بما كتب المشركين في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حسنة بيعة الرضوان تغفر بها السيئات التي تصدر منهم. نعم. وَأَيْمَا قَدَّلْ لَا النَّصُوصُ الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ عَلَى أَنَّا هُمَةَ الزَّنُونَ نعم هذا المرجح الحادي عشر مرجح الحادي عشر يدل على أن المؤمن إذا صدرت منه أعصية وكبيرة ابقى معه أسولين والنصوص التي فيها وصف بعض الناس في الإسلام دون الإيمان تدل على أنهم نفي عنهم حمال الإيمان وليس منافقين. هذا المرجح عشر أن قد دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الدم تزول عن العبد لعشرة أسباب. هذه هذه الذنوب التي تقع من من المؤمن تزول عن عقوبتها بعشرة في عشرة أسباب. يعني بواحد منها. إذا حصل واحد من هذه العشرة بحية. عن مُحي عنه الدم وسلم من عقوبتها وهذا يدل على أن المؤمن إذا وقع في السبيرة لا يأخذ الإيمان يبقى معه أصل إيمان فهو مرجح هذا مرجح على عشر هذا العشر ذكرها المرجح أحدها التوبة الثاني الاستغفار الثالث الحسنة المائحية الرابع الحديث هو ما يحاسب العبد يوم القيام من عمله الصلاة الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحفظ حسنة إلا الكفر إيش لا لا هي لا أحدها التوبة, الأول التوبة الثاني الاستفارة الثالث الحسنات الحسنات الماحيه نعم الحسنات الماحيه الرابع دعاء المؤمنين الرابع دعاء المؤمنين دعاء المؤمنين ها نعم الرابع دعاء المؤمنين للمؤمن الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخامس ما يعمل الميت من أعمال البر السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم السابع المصائب التي كفر الله بها الخطايا أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريف تتابعونها في الشريف الثاني.